السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يهديك قلبت نظام إيه بس أنا ربنا من علي والتزمت يا عم انا ولا شيخ ولا حاجة أنا التزمت بس إنما الشيخ ده هو كبير السن أو ذو علم شيخ تاني ما علينا بصوا اولا كلنا مسلمين وكلمة سلف يعني قديم معناه الرجوع إلى القديم لا خالص خالص مش كده صلى عن النبي بصوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين شعبة كلها في النار إلا واحدة قيل منهم قال هي ما كانت عليه قال هي ما كانت على ما أنا عليه اليوم وأصحابي والسلفية هي الرجوع لفهم الإسلام بس بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين يعني ما ينفعش نفسر القرآن والسنة على مزاجنا دلوقتي ونقول أصل ده متطلبات العصر يعني العالم كله دلوقتي بيتعامل بالربا في البنوك فمنفعش نقول خلاص أصل الربا بش معناه الفايدة بتاعة البنوك لا الربا معناه بالمعنى اللي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا والصحابة والتبعين اتبعوا عليه وعلى فكرة السلفية دي مش جماعة ده كل المسلمين والمفروض كل المسلمين يفهموا الإسلام بنفس الطريقة يبني كلنا بشر وكلنا بنغلط مش معنى ان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة غلطوا يبقى الباقي كده وعمر ما دي كانت السلفية ولا الاسلام حبيبي اسلامنا دين حنيف ودين سلام يعني الله عز وجل قال في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن من حولك وقال كمان ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين يبقى إزاي إحنا بقى نعمل كده أظن كده عرفتوا إن اللي عملوا كده معاك بيعبروا عن نفسهم بس الله يهديكم يعني دلوقتي اللي الناس كان كلها معترضة الله يهديكم يعني دلوقتي اللي الناس كلها معترضه عليه وعلى كل سنة حد قطع اليدين للسرق تعال اسألك سؤال لما حرامي يسرق ويطبق عليه الحد بقطع يديه بعدها اي حرامي تاني هيفكر مليون مرة قبل السرقة لانه عارف لو اتمسك تقطع ايديه ولو كمان عنده زوجة واولاد مين اللي هيأكلهم ويشربهم بعد ما هو يفقد ايديه تبقى هيفكر مليون مرة قبل السرقة شفت بقى ان الحدود الإسلامية هي الصح شفتوا بقى فاتكوا قد ايه عادة شفتوا بقى فاتكوا قد ايه كل شيء حلو لازم الناس تحاربوا ما بالك بقى دن الحنيف ده اكيد في ناس هتحاربوا وللأسف الاعلام متورط في الموضوع المهم اعتقد كده الموضوع وصلكوا وفهمتوا ايه السلفية طيب بقول لكم ايه الاذان هياذن نتوكل على الله ونصلي وبعد كده اعرفكوا على الاخوه هناك ونبدا معهم وتبداوا معانا